بسم الله قال رحمه الله والجواب من الفاء والواو وأو لازلنا مع النواصب التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أخذنا من ذلك لا من التعليم ولا من كيء ولا من جهود وأن لم تعلل ينصب الفعل مضارع بعدها بأن مضور جوازا وما عداه مما ذكر ينصب الفعل بعده بأن مضور وجوبا فمن ذلك الفاء والواو الواقعتان في جواب نفي أو طلب فإن الفاء لا تكون ناصبة ولا كذلك الواو إلا إذا وقعا في جواب نفي أو طلب بهذا القيد والمقصود بالفاء هنا هي الفاء السببية أو الفاء التي تفيد السببية والفا التي تفيد السببية هي التي يكون ما قبلها سبب لما بعدها ما قبلها سببا لما بعدها مثال ذلك أو مثال وقوعها بعد النفي لا يغضى عليهم فيموتوا فمن يعرف هذه الآية؟ لا يقضى عليهم فيموتوا نعم لا حرف نفي ويقضى في المضارع وغير الصيغة كما سئتي معكم طيب لم ترفعي ضمة مغدرا نعم عليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل والفاء فاء سببية نعم عاطفة حرف عطف سببية تفيد السببية يموت في عضارع منصوب بأن مضورة بعد فاء السببية وجوبا وعلامة رسمه حذف النون والوا فاعل أحسنها والشاهد نصب الفعل المضارع بأن مضور وجوبا بعد فاء السببية وفاء السببية هي التي يكون ما قبلها سبب لما بعدها أحسنت وما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الفاء بس الفاء فقط الفاء فاء نعم فتطردهم فعل مضارع منصوب بأن بأن مضور وجوبا بعد فاء السببية التي وقعت في جواب نفي مسبوق بنفي حسنت منصوب على متنصبه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. فاعل ضمير وستهنره أنت. وقلها مفعول به. طيب أحسنت. ما تأتينا فتحدثنا. لا زلنا مع وقوع الفا في جواب النفي. ما تأتينا فتحدثنا. ما نافي أحسنت. وتأتي فعل مضارع بس فتحدثنا فقط فالسببية وهي عاطفة فالسببية عاطفة والواو كذلك عاطفة التي ينصب الفعل بعدها وما هو المعية وفالسببية فعل مضارع منصوب على منصفة الظاهر على خيره فتحدثنا فعصوتك تهينا ونا مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا أن تقديره أنت والشاهد نصب الفعل مضارع بأن مضمر بعد فاء السببية المسموقة بنفي طيب هذا الموضع الأول الذي تكون فيه هذه الفاء التي السببية ناصبة أن تسبق بنفي أو طلب والمقصود بالطلب هنا الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض وكذلك أيضا الترجي والتمني وهي مجموعة في قول من نظمها بقوله مر ودع ونها وسل وعرض لحظهمو تمن ورج كذاك النفي قد كملا اكتبوا هذا البيت حمو المقصود بالطلب ما يشمل العمر وغيره مما ذكر الناظم المقصود بالطلب ما يشمل العمر وغيره مما ذكره الناظم في قوله مما ذكره الناظم في قوله مر ودعوا مر ودعوا ونها وسل مر ودعوا ونها وسل وعرض لحضهم مر ودعوا وانهى وسل واعرضني حظهم تمنة وارجوا كذاكا النفي قد كمولا تمنة وارجوا مر ودعوا وانهى وسل واعرضني حظهم مر وانهى وسل اشتب مر وانهى وادعوا وسل واعرضني حظهم تمنى ورجو تمنى ورجو كذاك النفي قد كمل النفي تقدم الكلام عليه وجمع الأشياء التي تقع الفاء في جوابها وكذلك الواو طيب نمثل لها مرتبة مثال الأمر ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح زرني فأكرمك تعال فأسألك كل هذه كما ترى الفاء فيها فا وإيش السببية لأنها وقعت في جواب طلب والطلب هنا بإيش أنواع الطلب أنواع الطلب ثمانية كما سمعت الطلب هنا بالأمر زرني فأكرمك تعال أو قم فأسألك قم فأسألك وكذلك ذاكر فتنجح فمن يعرف قم فأسألك فضل قم أم فعل أمر أحسنت فاع الضمير تقديره أنت قم أنت فأسألك الفاء السببية لأنها وقعت في جواب الطلب هنا والطلب بالأمر سرعا نريد أن ننتهي منها لنسيحة الوقت ونسألك أو فأسألك أسألك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أحسنته والكاف مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا وجوبا فأسألك أنا أحسنته ومثل ما سمعته زرني فأكرمك إلى آخره ذاكر فتنجح كل هذه الفافيه سببية مسبوقة بطلب وهو الأمر ومن أقسام الطلب أيضا النهي قال الله سبحانه لا تطغوا فيه فيحل عليكم وضبي قبل ذلك مثلا مثال حتى يطمع ثم تذكر الآيات لا تلعب فيضربك أبوك آدم لا تلعب فيضربك أبوك آدم نعم لا ناهية حرف ناهي وجزم كما سيأتي معكم لا تلعب تلعب في علم مضارع مجزوم بلا الناهية علام جزم السكون وسيأتي معنا إن شاء الله في الغد فاعل ضمير مسلم تقدروا أنت لا تلعب أنت جوبا والفاء فيضربك أبوك سببية أحسنت حرف يعني عطف يفيد السببية يضربك في عن مضارع منصب بأن مضمرة وجوبا سنت بعد فاس سببية المسبوقة بطلب والطلب هنا بالنهي النهي من أقسام الطلب فهو يطلب منك أنك تترك اللعب وفي الأول يطلب منك أنك تأتي أو تقوم قم فأسألك زرني فأكرمك هذا طلب واصل فيضربك أبوك الكاف أفعل به ضمير متصل مبني في محل نصف مفعول به وأبوك فاعل أحسنته مرفوع لمترفعي آه آه الواو لأنه أحسنته وأبو مضاف الكاه مضاف إليه لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي بس فيحل فقط حتى نمشي الفعل السببي مسموقة بطلب والطلب هنا بالنهي وهو لا تطغو لا لبس فيحل لبس بعلم في ضارع من صب بأن مضور بعد فالسببية سنت وعلامة رصبه الفتح الظاهر على آخره بارك الله فيك لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم من يعرف فيسحتكم تفضل الفاه نفاء السببية مسبوقة بطلب وهو النهي حسنت لا تفتروا نهاهم عن ذلك ويسحتكم في المضارع منصب بأن مضورة نعم وجوبا وعلى منصبتها الظاهرة على آخر أعلي عنده ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تفرق في عن مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا أعلام تنصف الظاهر على آخرها ألم كثير من هذا في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم فتمسكم منصوب بأن مضمرة وجوبا هو مسبوغ بطلب والطلب هنا بالنهي كما ترى ولا تركنوا طيب ومن الطلب أيضا الدعاء من الطلب الدعاء اللهم اغفر لي فأدخل الجنة اللهم اغفر لي فأدخل الجنة فمن يعرف أدخل الجنة فضل الفاء فاء السببية سنتة والله منادى بحرف ندم حلو لكن نريد بس الشاهد فقط هذا كله سيأتي معكم هذا العشاء اللي يتمر فأدخل فعل المضارع منصوب بأن مدمرة بعد فاس سببية المسموقة بطلب وهو وهو الدعاء أحسن بعد فاس سببية المسموقة بطلب وهو الدعاء ومنصوب على منصوب منصوب الضائر على آخر أحسن ت والجنة فعل به على إعراب أحسن ت رب نقمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ربنا اطمس على قلوبهم مشدود على أموالهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا بس الفاء فاء السببية حسنت نافية, نافية هذه نافية طيب نافية ويؤمنوا في علم ضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبا وعلامة نصبحت في النوم والواو في محل رفع فعل والشاهد فلا يؤمنوا نصيب بعد فاس السببية لأنه مسبوق بطلب والطلب هنا بالدعاء ربنا أحسنت ومن ذلك أيضا قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن ربي وفقني فلا أعدل عن الشاهد فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن أن فلا أعدل نصيب من المضور بعد فالسببية المسبوقة بالدعاء وفمن أقسام الطلب هذا واضح طيب ومن أقسام الطلب الاستفهام أين بيتك فأزورك أين بيتك فأزورك فمن يعرب هذا فضل أنت عربت الآن لا ذاك الله فضل أين بيتك فأزورك <تصفيق> طيب فأزورك فقط أزور فع المضارع فالة سببية وهي عاطفة طيب منصوب وأزور رافع المضارع منصوب بأن مضمرا بعد فالة سببية وجوبا على منصف المتنظار على آخره والكاف مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا متى تسافر فأسافر معك متى تسافر فأسافر معه متى اسم استفهام وظرفنا طيب الفاهنة السببية حسنتها وهي حرف عطف سافر بعلم ظارع منصوب بأن المضورة بعد فا سافر بعلم ظارع منصوب على متنصفة الظاهرة على آخره ووسافر أن الفاعل ضمير وسترجو من تقديره أنا والشاهد فأسافره منصوب بعد فالسببية المسبوقة بطلب والطلب الاستفهام هذا الاستفهام لأنه يريد منك أن تعلمه بزمن السفر حتى يسافر معك بزمن سفرك حتى يسافر معك متى تسافر فأسافر معك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وعند من فيشفعوا بس فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا طيب الفان السببية ويشبع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بطلب والطلب هنا بالاستفهام فهل لنا هذا الاستفهام طيب وعلامة رصبي حذف النون فيشبعوا هذا من الأفعال الخمسة ولا مثل الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه نعم فسببية فعل مضارع منصوب مي ان مضمر بعد فاء فيضاعفه وجوبا علامه نصبه فتح الظاهر على آخر حسنت هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له حديث مشهور حديث النزول فهل وأتوب فعل مضارع إلى آخر واضح نعم حسنت نعم أتوب فعل مضارع من صبئ المضورة وجوبا بعد فهل سببية طيب ومن أقسام الطلب أيضا العرض مر وادعوا وسل وعرض الآن العرض مثاله والعرض يقول برفق ولين تعرض على المخاطب شيئا برفق ولين مثل ألا تزورنا فتصيب خيرا ألا تنزل عندنا فنكرمك هذا عرض وأداة المشهورة ألا هذه ألا يقالنا حرف عرض وتنبيه والسبتاح فهي أشهر أداة العرض ألا. ألا تزورنا فنكرمك وعند من فنكرمك أنت الأخ الذي خلفك فضل ألا تزورنا فنكرمك ألا حرف عرض وتنبيه واستفتاح حسن والعرض يكون برفق ولين طيب فنقرمك نقرمك فعل مضارع منصوب بأن مضمرا بعد فالسببية وجوبا المسموغ بطلب والطلب العرض ألا على يعرض عليه الزيارة ما لكم كذا فصوتك فع صوتك هات الفاعل فنقرمك الفاعل ضمير مستثل تقديره نحن والكاف مفعول به طيب أحسنته يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع عندك يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما بس فتبصر ما أنت لك صمالي أنت أنت الذي التفت الولد الفال سببي أحسنته صمالي أنت ولا نعم فال السببي أحسنته ويعاطفه تبصِرَ في علم ضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسموغ بطلب والطلب هنا بالعرض ألا تدنُ فيعرض عليه الدنو والقرب والزيارة طيب منصوب على نصفه الحاضر على آخره والفاعل ضمير مستدل تقديره وتبصر أنت وما حدثوك ما هنا اسم وصول معنا الذي أفعل به وتبصر الذي حدثوك به طيب انتهينا من هذا ومن أقسام الطلب أيضا التحضيض والتحضيض يكون بحث وإزعاج يعني ترقيف الفعل مع حث وإزعاج على هذا الفعل هل لا تنزل عندنا فنكرمك فهذا في حث وإزعاج هل لا عبدت الله فتدخل الجنة فعندما هل لا وأداة المشهورة هل أداة التحضيض هذه المشهورة هل لا هل لا عبدت الله فتدخل الجنة فضل هل هنا حرف تحضيض سنت بس عرب فتدخل الجنة أو فيدخلك الجنة سهل الف سب وتدخل فعل المضارع منصوب بأن مضمرا وجوبا بعد فاس فالسببية المسبوقة بطلب والطلب هنا بأي نوعه بالتحضيض والتحضيض والعرض بينهما تقارب لكن الثاني يكون بحث ويزعاج أشد من الأول في حث عن الفعل حثا أعظم من الحث الذي في العرض أشد من الحث الذي في العرض وكلهما في حث لكن هذا الأخير مع إزعاج على هذا الفعل فتدخل الجنة إلى آخره واضح منصوب بأن مضبرا بعد دفاع السببية وجوبا وعلى منصبتها الظاهر على آخره طيب بقي معنا التمني من أقسام العرض أو من أقسام الطلب التمني ليت لي مالا فأحجة أو يقول العازب ليتني مالا فأتزوج هاتفضل قدم الحج للزواج واصل ليتني مالا فأتزوج الفاء سببية مسبوقة بطلب والطلب هنا بالتمني طيب فأتزوج في المضارع من صب بأن مضمرة وجوبا بعد فيها السببية خلامة نصبتها الظاهرة عن آخره أحسنت بعض من السبب هو أنا ليت الشباب يعود يوما فأخبره لا بس هذا فأخبره ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره فأخبره في المضارع منصوب بأن مضورة بعد فاس سببية المسبوقة بطلب والطلب هنا بالتمني حسن انتهينا من هذا ومن أقسام الطلب أيضا كذلك يمثل له الغران يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فعند من يا ليتني كنت معهم فأفوز فضل لا الذي خلفك صاحب النظارة وما فيك نظارة أنت ولا أنا وما رأي وهذا اللي اكتشفت ما في نظارة نعم عندك عندك أنت إيه ألف سببية وعاطفه حرب سببية وفيه دلع... أيضا كذلك عاطر نعم فأفوز فع المضارع منصوب صبيا مضمرة بعد فاء سببية سند <تصفيق> علامت نصبي خت الظاهر على آخره حسنته طيب ومن أقسام القلب أيضا الترجي لعل الله يشفيني فأزورك لعل الله يشفيني فأزورك فاضل وهذا قلب لعل الله يرجو الله أن يشفيه فاضل فسببيه وانزور كاف مضارع منصوب بان مضار بعد فاء السببيه علامه نصبي فتح الظاهر عناها احسنت لعلني ابلغ الاسباب اسماء السماوات والارض اسباب السماوات فاطلع هنا الى اله موسى عندك لحظه انت نقصمني فاطلع لعلني ابلغ الاسباب اسماء السماوات فاطلع الفاء سببية وهي واقعة في جواب طلب والطلب هنا بالترجي وآدات الترجي لعله وآدات التمني ليته نعم منصوب على منصفتها الظاهرة على آخره طيب لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكر الفاء هنا سببية وأقع في جواب طلب وهو ترجي هنا لعلي لعله على قول هنا أنها سببية منصب أن مضور وجوبا بعد فاء السببية تنفعه أحسنت طيب ومن أقسام الطلب أيضا بقي شيخا لم نذكره مروا دعوا أنهى وسلوا اعرضني حظهم وتمنى ورجوه كذا النفي النفي تقدم الكلام عليه ما بقي شيء فهذه أقسام الطلب تكون سابقة للفاء وكذلك أيضا الأو فالأمثل التي مع الفاء تكون مع ال... الأمثل التي مع الفاء تكون مع الواو أما أوسية الكلام عليها ما يشترط بها تقع في جواب طلب أو نفي سيات الكلام عليها فما ذكر من الأمثلة مع ألفاء يذكر مع معيش مع الواو ذاكر وتنجح وهذه الواو المقصود بها هنا واو المعية المقصود بالواو هنا واو المعية هي المقصودة التي تسبق بطلب أو بقسم من أقسام الطلب أو بنفي وينصب الفعل مضالع بعدها بأن مضر وجوبا فالمقصود بها هنا واو المعية ونفس الأمثلة التي تقدمت معك تضرب للواو التي ضربت في الفاء تضرب أيضا للواو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله ما هي الواو هنا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك فعلت عظيمه الواو هنا واو المعية لأنه مسبوق بطلبه النهي لا تنهى والفعل مضارع وتأتي منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أحسنت. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ها الواو والمعية ولا نافية نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضوره وجوبا بعد واو المعية وهكذا يا أخوان جميع الأمثلة التي تقدمت تضرب أيضا مع مع الواو <تصفيق> وإلى ذلك تقول اشار ابن مالك الخلاصة والواو كالفى ان تفيد مفهوما مع ضربنا الامثل للفاء تقول وإلى ذلك اشاره والمثل التي في الفاء تقول الامثل التي ضربت في الفاء تضرب للواو وإلى ذلك اشار ابن مالك في الخلاصة بقوله والواو كالفى ان تفيد مفهوما مع ان تفيد إذا كانت بمعنى مع أي واو المعية التي يكون ما قبلها وما بعدها متصاحبين في زمن واحد هذه يا واو المعية ما قبلها وما بعدها متصاحبين في زمن واحد والواو إن مع فلا تكون جلدا وتظهر الجزع فلا تكون جلدا وتظهر الجزع ما هي الواو هنا واو المعية والفعل تظهر منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وجوبا فواو المعية والفا سواء في نصب الفعل بعدهم بالمضورة وجوبا ويسبقان بنفي أو طلب وأقسام الطلب كم ثمانية الأمر الدعاء إلى آخر ما ذكرناه لك نحفظ هذه الأشياء هذه الأشياء تأسيس للطالب فما ضرب من الأمثلة للفا يضرب للواو فهو كما قال ابن مالك والواو كالفا إن تفد مفهوم مع لا تقن جلدا وتجز... وتظهر الجزع. طيب لا إلهنا سبحانه في الله وحمدك لا إله الله ونتوب وخطوب إليه